بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلانا والحالية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها ناغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه واكوام موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي بسوثة. أفلا ينظرون إلى الإبر كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر